من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشو فيه وإذا أظلم عليهم قام ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم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 وادعوش هداكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقن النار فاتقن النار التي وقودها الناس والحجارة عدّة للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا فيها من ثمرة الرزقا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا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 إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه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 ما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 وَإِيَّاكَ فَاتَّقُ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين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 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتَيْنَا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فَتُوبوا الى بارئكم فاقتلو انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم واذ قلتم يا موسى لن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 فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها لها وقثائها وفومها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألت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 وَإِنَّ اِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَضْلَلَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَ اضْرِبُوهُ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهر وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء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 أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون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 بلعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصْدِقٌ لِمَا مَعْهُمْ وَكَانُوا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ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 قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا, مصدقا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًا وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريقاً نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون والتبع ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ضَرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودن او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه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 ما وجه الله؟ إن الله واسع عليم. وقال: أتخذ الله ولدا. سبحانه بل له ما في السماوات والأرض. كل له قانط. بديع السماوات والأرض. وإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمون الله أو تأتين آية كذالك قال الذين من قبّلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم تشابهت قلوبهم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 قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناه واتقذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن بيتي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 يُثْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْتَدَّ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط والاسباط كان هودا او نصارا قل ان انتم اعلم ام الله ومن اغلم ممن كتم شهاده عنده من الله ومن الله بغافل عما تعملون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 قد ن رأت وجهك في السماء فلن ولي أنك قبلت ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولو وجهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أن وبيهم وما الله بغافل عم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 إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولأتم من عمتي عليكم ولعلكم تهتدون.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 وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا, قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ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 والفُلكِ التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أنزل الله من السماء ممّا إنفَأحِيَ فَأحْيَاهِ فأحيا بهِ الأرض بعد موتها وَبَثَّ فيها مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِي فِي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 أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله ولا يزكّيهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهدى والعذاب بالمغفرة.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 كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقًا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم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 فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله, فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث وفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذَكُرُ اللَّهِ كَذِكرِكُمْ أَبَاكُمْ أَوْ أَجَدَ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ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 كان الناس أمّة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومُنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم ليحكم بين الناس في ما اختلافوا فيه، ومختلف فيه إلا الذين أُوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا. بغيا بينهم فهد الله الذين آمنوا لما اخترق فيه من الحق بإذنه فهد الله الذين آمنوا لما اختلافوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم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 وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, فأمسكوهن بمعروف أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ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 فإن أرادا فصالا عن تراضٍ منهما وتشاؤر فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إِذَا سلمتم إذا سلمتم ما تيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبان فإذا أمنتم فاذكروا الله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 وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم وَقَالَ لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالو تملكه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 قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت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 وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تَلَكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَمَ اللَّهَ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَقْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَتَ لَلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن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 ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْآ ثُمَّ دَعْهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّاً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 ناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثلهم كمثل صفوان كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابر فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين يُنفقون أموالهم بتجارة مرضات الله وتثبيت وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بر بو أصابها وابل فأتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناق تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وذر ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن فَأَتِمُّوا تظلمون تظلمون إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَحْسِنُوا لا إِنَّ رَبِّي بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ۖ